موسوعه النابلسي ل ل ه ا ل و م الاسلاميه م د د ولم و ي 「今日もよろしくお願いします」<音声> اجمعنا المعركه ونسالك نبذه نظرينا وإننا نسألك موسوعه النابلسي م من ة ك ل بر و ا ل ف و ز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن م الاسلاميه ن ر والله ملك م ن وبك ن ا و ل ك دور كرمنا خلصنا أمنا وبك نعود برزتك you、mm -hmm. Thank d o w n you、uh -huh. موسوعه النابلسي ل ل ج ل و م ن ا ل ي س ل ا م ج ه